قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت ثوجوه الذين كفروا وقيل, وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وَمَنْ مَعِي أو رحمنا فمن فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمان آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين